بسم الله الرحمن الرحيم هذا الشأن العظيم والمنزل الكريم والمطلب الجليل له شواهد تدل, تدل على سما أن هناك قرائن تدل على من آ عنه وبعد عنه صفات المدين أنه جل وعلا وحده من, من يخلق وغيره فهو مخلوق, مخلوق وجهة مخلوق مخلوق صريحة, صريحة كل من يستطيع أن يثبت أن هناك خالقا غير الله فليعبد هذه امرأة كان همها أن يكون لها ولها فسألت ربها أن تحمل فرزقها الله الولاي فلما اطمأنت على أنها رزقت حملا دون أن تدري وإلك المفاجأة الله بالعلاء إن انهبه فإن رؤياك للنقص في الخلق يسوقك لأن الكمال في الخالق لا تنسى ذكر الله جز جرأت نبيكم الله عليه وسلم يوم وحد وسال الدم على وجه حتى يرى الناس وجه نبيه وهو يعتريه ما يعتري وجوه المخلوقين ويقع في القلوب والعقول أن الوجه الذي لا يحول ولا يزول ووجه الله الحيق يرين الله الضعف في نبيه حتى نرى كمال القوة في ربنا جل جلال فالمؤمن إذا كان يجد في نفسه حب المجالس التي يذكر الله فيها هذا من القرائن والبراهين على أن ذلك العبد يعظم, الله, يعظم الله, رب الله رب العالمين وهنا يتميز من هو واثق من منهج الله عمن هو غير واثق, من واثق من منهج الله نحن عبدون وليس لنا إلا الله يغفر ذنوبنا نحن نطيع الله بتوفيقه وليس لنا إلا الله يثيبنا على طاعتنا ولنا عيوب تلبثنا بها وليس لنا إلا الله يسرنا إلا الله ماسى المسلمين قسوة القلب تكبر على الخلق البعد عن قيام الليل بخص الناس حقوقه حري بعبد نفدت خزائنه أن يسأل ربًا لا تنفذ خزائنه وإنني أخاطب كل مبتلى والله إن الله أرحم بك من ريكا من نفسي فوالله من يعرف عظمه الله وسعه رحمته لا يملك الا خيارا اوحد هو حسن الظن برب العالمين جل جرب العالمين جل له وهو الله علم من لا يحفظ ولا ينتقي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 قال الله جل وعلا وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا يستبشرون وقال جل فناؤه وتباركت أسماؤه وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا على هذا يتبين أننا في هذا المجلس المبارك نتفيء ظلال آية كريمة نَعَتَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا بِهَا مُنْكِرًا أَحْوَالَ قَوْمٍ سَاوَوْا بَيْنَ الْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ جَعَلُوا الْآلِهَةَ وَالْأَصْنَامَ وَالْأَوْثَانَ الَّتِي لَا تَسْمَعُ وَلَا تُبْصِرُ وَلَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ وَلَا تَمْلِكُ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا جَعَلُوهَا أَنْدَادًا مَعَ رَبِّهِمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا وَقَوْلُهُ الْحَقُّ مَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ تَدْرِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ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 فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُم إِلَى الْبَرِّ أَخْرَجْتُم بِكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُم أَن يَخْسِفَ بِكُمُ جَانِبًا مِنَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُم أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُئْهِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا نَصِيرًا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 وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم أهل الله المحبون لا المعظمون لا يتدرجون في حضورهم تدرجون في حضودهم، يبدؤون من الحظ المباح، ثم ينتقلون إلى أعل الفلاح. هذه امرأة، كان همها أن يكون لها ولد. رأى طيرا يطعم طيرا فحملت إلى الولد فطرة، فسألت ربها أن تحمل، فرزقها الله الولد.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 فلما كان أنثى قالت معتدرة إلى ربها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى فلما فاتها أن يكون ذكرا وليس هذا بيدها لجأت للشيء الذي بيدها وهو التسمية فسمتها مريم بمعنى خادمة عند الرب لما فات حفظها من كونه ذكرا ما أرادت أن يفوت حفظها من الاسم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 ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ربنا تبارك وتعالى له الاسم الأعظم والوجه الأكرم والعطية الجزلة لا يبلغ مدحته قول قائل ولا يجزي بآلائه أحد قال القراشيون لنبينا صلى الله عليه وسلم يا محمد أنسب لنا ربك فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد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 تسمى بهذا الاسم العظيم الذي تسمى الله جل وعلا به ولهذا صدره الله جل وعلا في أعظم آية في كلام الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم بدأت بنفض الجلالة الذي هو علم الأعلى وفي فواتح لآل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ومن هنا ذهب بعض العلماء إلى أنه اسم الله الأعظم وليس المقام مقام بصر لكن إخبار ببعض أسماء الله الحسنى وصفاته العلماء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 ولا يلحقها زوال وأنه تبارك وتعالى هو الحي حين لا حي وهو الحي يحيي الموت وأما القيوم فكل أحد غير الله فقير إلى الله والله جل وعلا غني عن كل أحد ربنا جل جلاله مستوى على عرش استواء يريق بجلاله وعظمته ومع ذلك هو سبحانه مستغمن عن العرش ومستغمن عن حملة العرش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 ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلّمهم الموتى أحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله فللذين أطاعوه جل وعلا أطاعوه بفضلهم وللذين عصوه جل وعلا عصوه بقدرتهم وللذين أطاعوه زادوا في ملكه وللذين عصوه أنقصوا شيئا من منه أهو جل وعلا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 وقال ناعيا على أهل الكتاب وما قدروا الله حق قدره قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نور الله دم للناس تجعلونه قراطيس ثدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ضرهم في خوضهم يلعبون والمقصود هذه الحقيقة الرابعة في أن الإنسان إذا رأى النقص في غيره من المخلوقين أو في نفسه رأى الكمال والعزة والجلال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 فنعمة الله عليه هي الذي جعلته آية للناس محتفا به بالسماوات العلا وينزل في آخر الزمان هذه كلها عطايا ربانية ومنح إلهية والله يقول الله أعلم حيث يجعل حيث لسالته يرى العبد ما أفاء الله على خليله إبراهيم وكيف كان إبراهيم عبدا مجتبى وحبيبا مصطفى ونبيا مرتبى صلوات الله وسلامه عليه أثنى الله عليه حتى على ألسلة أعدائه وخصومه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 اعترف بالعجز التام أمام كلام ربنا تبارك وتعالى وأصدقوا منه خبرا قول الله قل لئين اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا هذه أيها المباركون جملة من الطرائق ذكرنا بعضها ولا يتسع الوقت لذكر آخر منها ونعرج بعد هذا على الأمارات والعلامات التي يغلب على الظن فيما يظهر للناس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 ولو كانت الوالدة أشد قسوة عليه من والده ولو كان والده حفيا به لكن أمه لا تصل في حنانها عليه إلى والده يطرح ذلك جانبا ويقدم ما قدم الله وقدم رسوله صلى الله عليه وسلم ثم هذا الأمر يظنه البعض خطابا عارضا لكنه قرينة خفيا.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 خير من خيرتك لنفسك ويحتاج المرء مع ذلك إلى أن يكثر من ذكر الله ويصبر نفسه ويرى سير الأخيار والأبرار الذين صبروا على ابتلاء ربهم تبارك وتعالى من القرائن الدالة على أن العبد يعرف ربه ويعرف له حق قدره التذلل وعدم التكبر على الخلق قال الله لنبيه ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لم تخرق الأرض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 أشراط الساعة هذه الساعة أهلاب الدم الذي يعنينا في هذا كل لأن الله جعل هذه الأشراط والعلامات حتى يستعد الناس للباح حتى يستعد الناس للتوبة حتى يستعد الناس للنشور. لأن ما الأشراط ولا خروج المهدي ولا خروج الدجال ولا نزول عيسى ولا طوع الشمس من مغربية ولا خروج الداب <تصفيق> إلا إرهاصات لقيام الأشهاد وحشر العباد بين يدي الله, الله, الله. الله حيا له من وقي الحص الناس من شغفهم في أن يحلوا أزماتهم تعلقوا بالمهدي تكلمني ما أحد مرة بالهاتف يزعم أنه المهدي جاءت ساعة الأرض المهدي في شرط من أشراط الساعة أشراط الساعة مسر أن جميع الأنبياء من قبل يحذرون أممهم من الدجاج لكنه قبل ظهوره تحدث أمه معه نهران ماء وناح فيأمر السماء أن تنبت ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت يستعين بالشياطين ومع هذا كله يعجز أن يمسح العور الذي في عينه منذ, منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة أعظم من الدجاج وأنا أحذركم إياه وإنه خارج فيكم لا محال سيحدث عند نزول عيسى واضعا يديه على أجنحة ملك إذا طعطأ راسه يظهر لرائه فإذا رآه عدو الله الدجال ذا كما يذوب الملح في الملح ينكث هؤلاء يفسدون في الأرض يشربون بحيرة طبرية يقلوا الشمس بالنظيم حسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقام فزعا إلى المسجد يضمها الساعة فروج الدار. تدل على قرب قيام الساعة من أين تخرج الله يقول وإذا وقع القول عليهم وقع القول عليهم أفرجنا للدار تكلمهم, تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون من علامات الساعة الكبرى هدم الكعبة فلا يحج إلى البيت بعد ذلك ولا يعتمر فلا يبقى إلا شرار خلق الله فيبقى أناس لا يعرفون من الدين إلا فلمتها لا منها إلا الله أشراط الساعة فترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج منها كل كافر ومنافق النار. إن النار مخروقة <تصفيق> فالسبيل الأعظم للنجاة منها أن نسأل من خلقها أن يجيرنا أن يجيرنا بها نداء عاجل إلى الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها لقد اقتربت الساعة اقتربت إلى متى الغفل إلى متى الغفل إلى متى الغفل إلى متى الغفل وراء الغفل إلى متى هذا العبث في الدنيا إلى متى إلى متى اقترب للناس كتابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من رب إلا استمعون على أشراط الساعة, أشراط الساعة مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية تقدم أشراط الساعة يصحبكم فيه فضيلة الشيخ صالح ابن عواد المغامسي وفي الستام تقبلوا تحيات اخوانكم بمؤسسة الفالحين للانتاج الاعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية الطريق الدائري الثاني صندوق بريد 6964 هاتف رقم 8271108 تاكس رقم 8154619 الهندسة الصوتية والاخراج الفني موسى الفهز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته